إن الله كان بما تعملون بصيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما دعا على ازواجكم الله تاب ازواجكم اللائي منهن وما دعَلَ أذِيعَ أَكُم أَظْنَاءَ أَكُم ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي الْتَابِينَ يُدْعُوهم لَأَبَائِهِمْ وَأَقْسَدَ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْفَضْتُم بِهِ وَلَكِنَّ الَّتِي عَنَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَتَأْنَى اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مصورة. أعوذ بالله والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بن حالة سورة الأحزاب سورة رحلة مدينة كثير سورة رحلة سورة ملائنة wa ahkaman baran bay kaab leen no soo roo ama quraan si laama yar ay ku soo kale dhigay oo mako iyo miri isku waxna kamaha buluug quraanka matiga wasoob baray suugaad daa aqeedah soob barunta qiyaamada hisaabtan ka ilaa tan oo taa in loo xido dadka waxa قولا اليه وحيدان سبحانه وتعالى انظرن ايا على سدسيتدتي marka laaga waxa ah ahkam kala faro in الصلاة filiyo weesada ahkamta salada iyo tan zakada iyo هي zakada iyo tan haj ka iyo jihad ka iyo وحاس iyo fara iyo munkar ka iyo salada iyo sadaada iyo waxas ku taloqo ruuxi ee rabbana ruuxa suriya tokunkah سنة كي هجرة شنات أي سودت كي إنك صار سبحان الله كنفاس لبدرين سنة كي شنات إنه هاحزاب وقته هو داعي وقت الجارد الصوب هاي السنة مقالد أي مدينة صو وهراني يهوه تراب بلن صوره هي سبحان الله أي جارد إسلام في الصوب هاي يا أيها النبي النردانو علي حتى قلها إله كعصر ولا غارض هاوسي والمنافقين هاته إن الله الراه كان وراه عالما علم بالغ الى يقسمه سبحانه وتعالى غارض وهي كانوا غارض مكرغ الى يبقى ما كانت كانيه اده حيه ولو تنزل وهو دوان هو هاس ان اوين قدين سبحانه وتعالى مركه يارل سويرت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسحابه بمجادر هين با in waxa ay warran ay qaataan muslimiintu markaa leece subhanahu wa ta'ala haa ta'een la dagaalan oo ka fadoow oo ogow in ay arku yahay ilaahina kaax subhanahu wa ta'ala oo waxa ugu weyn wa saydaank wirae qatalmay ogin yelinthi waha adaw inay qaatalmay subhana wa ta'ala alla ma'alo noqul in ilahi ku xiran saar hawaa qowle ilahi ku dada subhana wa ta'ala ilahi ba subhana ku أعداد أي كهرمان إلهي أكحاج اللي هي إلهي كحاج الدروب أو قبون مصري مرق أو غور إلهي ثغور إلهي سبحانه وتعالى هالجاهل وراء سد الكافرين ما هي وكاهر علينا وبخرج جاري قال الله تعالى والمناطقين هذا إن الله كان عليما حكما إلهي وحيل البران وأول بليه يوم سبحانه وتعالى الصبان يواجه ثمين إيان يشرق يكون ملاجئ إيان إلهي رب سبحانه وسبع شاع ما كتابك يوحى اليك اللووه يودي من ربي حجي ساله لكن كتاب اليك كوه يودي حج ربك ربي ينفرع قال له الرعي إن الله إلهي كان ورطو الذين ما تعملون بكى مؤمنينته هي والله وحى خبيرا وتوكل على الله إلهي ما تفرصنه إلهي ثلاثة عرس سبحانه وتعال بالله إلهي باقه وفلا هذا الثلاثة عرسة وكيرا محب دونه هذا الثلاثة ع وأعلم وحقا صفع الله إني إلىك إلية صفع الله وإلىك كريه فحرم وإلىك كريه سبحانه وتعالى قلبي غريس ورب عجوز أستو جزت صلاة النصر في رأي بحقوفنا على الله رسوله الله عليه لكن خواك الصومي هابو إله أمرك أتينا إياه على سبحانه وتعالى عد ترصة عينه أعلم حور العذراء رأي هي حيارد هي مال الكاجي هي قبيل لا رأي هي إنا لم وحصر وحصر مع اياه الهي كريه كفران طول هذا الهي طلال ودهبت وكفاه تفقى اياه شو الهي طلال ساعة وكفى بالله وكيرا الهي باقو غوثلا محجدو الهي باقو ما اجعل الله احكامته مرتفع قبل حيث انكبر ما الله الهي منير لفجورين من قلبي عيات نصب المفترين بران شرقان عقل بضنايا وحفظين بضنايا وظهر مر مقرآن في دنجلن أيها وحيدين جلن سلان دو قلبين وحسوا واحد لا فلو قلبه له إله التبو فربي سبحانه وتاهده ما جعل الله إله الميّر يهجون من قلبين اللو قلب إله الميّر في جون في ألوشتو قريث إله الحفل لو قلبه قريم الله وهل قلب كريم هال روح لهوض مر مجري وهل كريم وما جعله إله الميّر أزواجكم هاوين الله <سؤال> yi hawanka fahairuuna adlaystan hoye yar lamitay oo min hun haweenkiina kamidaha ummahaatukun gooyayinkina kamadiguu dogi yahay waalaal subhanahu wa ta'ala dehaar ka ahkaamta dehaar ka mara kooyay ka waran wax ka soo jahiliga jireen hadu salaam kireen si si waluugu dad هاو انتي سمركوها نطاوح بليه جري هو يلي بضعها للمطره هو يلي بضعها للمطره فانه هو يلي حق يلي بناكوه هذي خلاص مرض مالي يستنسوا عينتين لبعض مارك الله سبحانه وتعالى قاسوا أحكامتين يكفوه ما جعل له تجين من قلبين في جوفي وما جعل الهي ميين ازواجكم هاو انك ان الله هاو انك تظاهرون الذهاريتان ومنهن هاو انك انكوه كمصر الذهارتان امها تكم هو يمكن كمدهن وما جعل ال هو هاجيري الى اقيان نمال بها سر اسنكم دليل با لو صلى الله عليه وسلم محمد كما كوي سبحانه وتعالى ما انت لغا أن بالله هو ييرنا في حرره دني عبد الرهره داري شكتنا استغى اغنى وكثير بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مصطفى هو ما هي الأحكام <سؤال> بلن بببين. أنتو طبعاً محارم، محارم كذا تفقه محارم تفحص صناعها. أيوه كذا جناية، أجانب، مثلاً سووا شيء بقسم الجурсناية، مثلاً سووا بحرك عيد كرسناية، مثلاً سووا دلوقتي هي الدين تسيبه واحد أبو نعيم أروثين إله كمديبي. ذلك الكين لا آخره شيء. شو هندريل إن واجع أب بديهوا. قولوا كون هذا الكين يبعثوها كون وحى أصلاً أبقى ناتكثر هذا من وهذا الكين رفع كثر هذا. والله إله يقول الحقيقة. إله حق أيقها الله. وهو إله يهدي. هو نويا او تسابك السبيل وضلا السحابة حقها أي الرسل إله سبحانه وتعالى أبدانه. تصاول ودعوه هو أقيدها وهو يا أباهم أعضيالك أبوية هو إن أبوها اللهوية لا أقصده عدالة من الضرم عند نزل كيسي أن لقى اللي حيني نزل كيسي لا مري والله أبوه نصد لقى وأبوه سرسني على اللهوية سرسى عدالة لهو سرسى أحكام في رضا شمعانا وتعالى أقول لولا الرقم هو أقصده عند الأبوية أبوية الضرم لا عدالة من الضرم إلها الأكيس ما المعنى الأبي اللي أمرو أن أدين لأقوانين بحالة سمعينة يكاسب إلهي كورا فإلا أمتعلموا أدين أن في الدين <تصفيق> ولا ألقى ما أردها ياهو هذه الكريه أردها ربهم ما هي هي الكريه هي بلا محايا رأي أبر روح أنواني أبر الله وغده ما يوم بنا نارو وهو لا ألقى هذه فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا حَدَّهُنَّ قَوْلُهُنَّ هَيَدانُ أُبَيْنَ آبَاهُمْ أَبْيَالْكُودْ فَإِخْوَانُكُمْ وَوَلَالُهُمْ فِي دِينِ إِسْلَامٌ فَمَنْ أَرْضَى إِسْلَامَ خَيَّارَ إِنْ كُونُوا وَمَوَارِيكُمْ وَقُولُوا ادْمَرَ يَنَاهُ نَدْرَكَ إِنْ دَبَلَنَا دُومَ يَهَايَ وَلَيْسَ مَأْهَانَ عَلَيْكُمْ مركو وحى ألا نقص سني أهل فكابوا إليهم فانروا وصاروا كذنداي ميسان ولكن ما كان ولكن عليكم الجناح وحدم بها ما تعمد الوحى يقصد. أقص الوحى أقص أب. الدو قربكم قلبيه الوحى أذيب القلب أفس أقتراه وإن يضعوا أطرها على حصول صنع القلب كاوية كذنداي ميسان ولكن عليكم الجناح وحدم بها و كذنداي ميسان ما تعمد الوحى أقص الدو فروبك مقلب بينه أو قلب كفوس هي الأغتيه وكان الله غفورا رحيم وحاء أدخل خضع أوسما إيسان أيضا أكثرين لا يودين لا فجأة وإذا كان على السنة النبي نبي أولئك سأل حقبرا بالمؤمنين مؤمنين فمن أنفسه نفصل إساء وحقبرا من عدن وفر عدن وحر ميسان وينيسان ونفسي أتقوف رسان فصلك حقبرا بعلي سفنا وتعالى تعالي فما رأين ادوث الهي سيسو جريم نار بضقارك في بيتك ان الله هي بمفترة وحقيامها ميارا صادرت فاعتانك اعطي عسانك احترامك وين انت مقلك سوى بمفترة وحق وحق بلون رسوله صلى الله عليه وسلم فاكرا حق بلون النبي اولى حق بلون بالمؤمنين من انفسهم أي وحق بلوني هي وازمت على حق وحاكوين سن الله صلى الله عليه وسلم حاجة عطان كأي حاجة اهجانسا كأي حاجة احترام كأي و ازواجه حافظها رسول القرنة امهاتهم مؤمنين تهو ينكدون هو ايضا او خلوه حرام ايضا حرامك هذا صعيب و اولا رحاني قرارة بطء صحيبك بعضهم بطء اولا ايضا حقا لبعض بركة كله في كتاب الله إلهي حكم كثياء كتاب كتله يسوع وعلقنا وحاقنا صحي غراؤا ولا ملاعين ولا استحل الجلوس تقولكم مركب مدينة في سوق كالمائيان أو سوق جار الفستان وضدك يعني وفرائه السنين وحوقها الآن لا والله وضدك روح متجر إلا رضوا علقنا جلوس حتى الاستحل الجلوس ما تروح للصلاة وادي سلام كل أولياء الاستحل الجلوس يو ولا يجوا هيدا بيطلع كي با مركب حاقنا وورثان قد القرابه و صاحب كان بعض البرخور دا اولاد حقا حقا النحوك في بعض بركه قال اني قد كلا او اجنبي كها واسلام تقولوا لاني اي في كتاب الله الى كتاب فيه يوم ما قرنتها اي كتاب حقانيه مم... من الموين تعلو فاذنك ترى ممكن ادورها كويس وحكاها بعض كثير الله من يقول المهاجرين المهاجرين توه قوي لغوا إيمان كيه زرده وحكيحخبرن أيوة الله سبحانه وتعالى هو ورجل شير هو يا عبوي ورجلن أما عبوي ورجلن أما وياه ورجل شير ور فاعم بس رهنك وصحيح كاه قراب بعضهم بقول أولي هي حخبرن من بعد بركة كريه في كتاب الله كجح بعينه ما لم ما يروح إيمان كم منك كريه على كح بعينه أن المهاجرين يقول مهاجنا قوة تهجره تجرد أي مسكين مرة يضع إبن مرة الأول عليه إلا أن تفعروا ناصطما إنسان مريئا إلى وياكم قوة ورعيه هاي أوريد أذينها معروفون كونا ناصطما لكن يسلم لحد كيد سلام كلي كوة لا يقول سلام تفعروا قوة ولا إلا أن تفعروا ناصطما إلا أولياءكم كوريا الذين هاي حكت الله إذا نكرت قال لي جموع علي معروفا هالويناقص ما يسأله صحير يسأله وقاعد الإسلام كمرول بس معروف هاد كل هاي ذلك كاس من بكرة رحم كورا بشع كل هاي الهجرة كانوا في ذلك سلك كتاب كان مصورة من كتاب أي كفر يعني خصو يعني وق عيال يعني عيال كل في أخذنا أنقادني من النبيين نبيا حقا من ثاقم بلن كون من ثاقو هذا بلن كي دارت الله سواته ومن فعله حاجة أنقاد نبيو مخز جارهم كريه والشمس على الأرض والجُصد الذين والعلم على الأرض فسُصَّ إلهي في الصدر الشمس أنا غُصَّت بالون ومن كعدي عن قادني بلن ومن نحن قادني بلن وعيسى بن منهم مبيه هذا حقه وضع نفاقا بلا غريضا ألق. النبي كالصدره بلا أول أيام كالصدره قال انه أليس سبحانه وتعالى يقول الله الحقي سادسة الجارسي وقصر وقل رمه وإلهي سبحانه وتعالى وفرعه ووجود إلهي ذاتي وبده فيه أيام نبيك السكاء قال انه بلا بعد اللصة سجارها تضح لأن شمسه للعجوه سبحانه وتعالى إلهي وضعه بلا قاضي يقول الثلاثة وثلاثة إلهي اسد دقينا قوه الرنقه الشريعه على الفقه سو قوه so, فنت ايمانك ولا يا في وساره فنت الله ويقول انه انبياء من سوده وتعالى بين في يبلن كان قال توت في عن جاءت بكل جاري عذابا اليمنا عذاب قانون يا ايها الذين امنوا الهي انى ذكرتكم لذكر فضل نعم الله عليكم نعم الله الهي اغف لنا جاءتكم اذ جاءتكم الهي النعمه اذ وقت جاءت ما يدمت ينود ايدم فارسلنا وان الدشر وهم قد ريب فريحان طيب والجلود هي ايدم ولم ترها ولا وكان الله بما تعملون بصيرة الهي وقوعها على من احسنوا انسان إله سبحانه وتعالى ومن أنت وقت يجب تأييذ السين عوج الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب بسورة كتب فلم كن بتقبلن أو قالا أيها النجائز نعرض بخفض فرش السيف نجاساي فش ده هوين وصلني الله سبحانه وتعالى أنت عتقا سيف سقطت حديث السيراد يا خصوا خارج عليك عليك عليك بعض العيوب إله سبحانه وتعالى فلم بلال بعين أيو بلال كودرين بويل بلا بلا سبحانه وتعالى استاج هوين وتدفق حدا من الصدق هو قبول برا وصوت آذي آذ الصغير وعلاقه قدرت سبحانه وتعالى عليك أيه لا ويش القصص دري أريه شغلة ثورة طرطول مركزها سبحانه وتعالى يجيبه من أو باب أو ضويل أو قايد دشة أو لحن دشة أي عريان القصة تترجمه يا أيها الذين آمن يذكروا مالك الحصوص نعمة الله النعمة الإلهي عليكم دوش نبو يا ري الوقت يجيب إلهي لنعمة جاءتما إلي انتب جنود فارطلنا وانتب ري عليهم جنود يدوش ري وحنقض الري سيحن ضويري وحنقض ري وحنقض ري وحنقض ري وحنقض ري وحنقض ري أيضا أكي نو ما رأى إبن قضر ريب الله سبحانه وتعالى وكان الله ابن الله تعالى من البصير إلهي النعمة يستكشف يا عاد بن عوال جعلكم عيدين مادن من فوقكم حقه خرق ما ومن الثعل منكم حقه إذا سواستنا عرض وقت تجي زاقة الأفصار يندهوا أي لح لحناية روح مركو عصناي وليبا طبرا هي مشاكلها مل كريمة فري يا مرحب فري يا مرحب فري يا مرحب فري يا مرحب فري يا مدرال فري يا حج الجاجا يا يوكا ما تهديه فديه مل كريان ويا لح لحذا وبرقة القروق قروقي والحجر الحاجر قال بما يشيطن تو كسو تسغاي ايا رب سبحانه وتعالى هو يوجي مين هل كان وتظنون بالله إياه حزمريش ادونو ماليال كلا دوغ او غادي يا مراقبتي ما مريان خلاص ان إسلام مري. ان اسلام دموس في جينو صافي مريم عليه سبحانه وتعالى ذاك ترى الا جيرد غوين الا عيض ترى صافي امرايان مؤمنات سبحانه وتعالى هل في دينتيس ايي فومين وهي وانا او مديره هيو ولا دافيو او خير کا بندييو ان معل عصر يسلم صات او غايم وعلم ان الفرج مع الكرب صهله تمنيته او غايم مري هي نو مرك اديات آدي بوخر آدي دنا والله سبحانه وتعالى منافقين ملحن يشر باين مؤمنين خير ملالي سنه يسرد باين كمده مكو دبكو دو صوحه ان هذا باين او غاده حتى خير مرك دوات ولكن والقوات كانوا إرجأوكم. الوقتجي أيها بسم الله تعالى ضوايل قدر يوم عرصلنا عليهم ريحه والجرم ضوايش الله قدر الوقتيجأوكم أيدين قيمه دين من فوقكم حاجة صار. وملاء سلام منكم حاجة إلى قوة دين من فيجبنا قيامة. هو يهودا أيوه شيش فصل كلاه هي إسلام. ما بلن صبها المجرة حاجة لها صدق الجنس. أيها بسم الله تعالى ضوايل قدر يوم لا قتل أي إيشون مر بدمع في اليوم القلوب قلوبنا إجازة الحاضر لنتيجة قل دكتور يهنجوري وصلنا بالله الصلاة إلى أن أدمرين إنسان مريال أدرك الدوم هنالك هالكاسة وقتلوا الانتحار المؤمنون وحانا الهي إلى يوهو أوك يا سماه سبحانه وتعالى ويوه ملاو الجو عدله أمثلة يدويل وانتحانكم ذكر كلام صاريو ذكر كلام حيواء مع حيوان وانتحانكم لبرم قسم بالله ما يو إسلام في رتبة يو فخر رمي يو إلى يوصى وسمحنا وصاع وقصار الجري ضد بلبا إيمانك الديار السنة يو إلى يأقر قاضي سمحنا وصاع درجاتك من ذلك هل كاسة وطرى الامتحان على المؤمن والذل ذل الكعيا لجري لي ذل زالا جري وشديد له ذل ك لجري له ذل ك فريسة وكثر حالك سواه سؤال وما أدخل خلف حالك الجري والسمحنا وصاع واحد لا أي واحد وها صحب من كل جريء وقلب أي ضعيف ولا سُمِّهنا وتعال من ذلك الطويل مو منه ويززلو ولا الجيء منك لا لا جيء للجزار الشديد أي رب سبحانه وتعالى إذن نعنى هي حصوصته يا قرور منافقون عيلها عيان يولدنا في قلوبهم هو قلب جارى ده مرض سمراب أي كجش الثلج هو قلب جارى عي بلاين كبر خدي إيمانه وسنقلبه كجرن إيمانك هذا دوج جارنا آدي ضعيف فوها ما وعد الله رسول هو رسوله إلهي أنه مضيبه هو رسول كسر إلا وغروره وإنه هو دينه إلهي رسوله وإنه هو دينه صاف الله منافق إن عان هذا الجلوه وثنين ما عليك أن تواهد له منافق إنه حقوق أسرائي محمد يا كسرائي القيصر أي أن كنوشي كسرائي ما انتنا كهذا ما نبدحنا مهيش أنه ينسوق الجلع لا تأتي منافق المنافق لا سبحانه وسعلك إذا وحصل الالهه ده كو كساري هو امتحان كن دعيوا كاسن بنان كسو نوقو وي الوقت جيبه رب سانه وتعالى خط بري وقت كو وقت المنافقون اي الذين في قلوب مرض ما الله ورسوله الا قروين هولين الى رسول فيتو وان هولين وي الوقت جي خصوصا وقت وقت رب وتعالى اذا الامتحان قال اي الهاين فايفتن ومنهم مرافقين تكملها يا أهل يثريب مدينة ما جعلها رويها يا ثريب لا مقام الله نجالي إن النصر نحن نعيش من كرمه اللي جوي الكرمة اللي نجالي وعلى قبره هو حالة تريديت بلغ قري يجود نجالي من القبر تنق مركات المرافقين ت حاول خدهم ويدقارض ضعيفة تن ويدوختي ويد يقارض عيتي ضعيفة تن قو ومنهم مرافقين تكملها يا أهل يثريب لا مقام الله نجالي إن النصر نحن فرجع والجريء والعلي النقط ويستعين وإلى وجد سنين خلقهم قاف منافقين تكمله أن النبي إلى وجد سنين يقولون إياه قارئ إن بيوثنا جريها النجع عورة وخالو جري النجع إلى عين يمر رحل الضن الله قد صم يياه وهو رديء وحسني وحمان منه مر جري النجع ألا <سؤال> وشوي وما هي العورة <سؤال> تعيش يعني وهي وابن فض بريء إذا لما خالمة إن يريدون ما يريدون ما يعني إلا كرامة عراني هذه لا يدمر مرض الصنم قمر عراني هو في اليوم ألا وشوي ما فقنت توقع ورمل وهالأحزاب تعود تندفع إلى على الصاريح أو عبثوا ليها قرسين منافعين على الجود وصباح. ولو دخلت بأليه هذي اللي سوقين ومرافقين عليهم دشرة من أكباري هذي كوان قاعدة إصرابها يستي مقاعدة إيجهول بكسه وقال إلى هايئن ثم السئول السئالين لها الفتنة تقالوا وقال إلى هالجالوب لأتوها قاعدة وإلا إيمان لها وقالوا بلا وما تلبطو مين أنه بها مقاعدة إلا يستيئن قاعدة إصرع عليهم يمبالي سبحان إلهي بجليل ماذا هذا مين يجو بي المرسل قاعدة إي ايه كمن مطلح والله ابا سبحانه وتعالى ولو دخلت عليهم هذين لوسوا قللين لها احزاب دخلت هذين لوسوا قللين لها عليهم دخل ورمين اقداريهم مدينة جهوين كيرها ضي قاربوا قصر دار الهايان ثم سئلين فترة قال لمن لسعلم لها وقاربوا لديه لها لأسوها قال لمن لها وإلا إيمان لها ين. وما صلب سمنا قال بها ديها ما قال إلا يسير الموين ولقد كانوا وحياهايان عبد الله هنا يقول الله ماي من قبل هري الى اي هري ولا لا يولون الذات ان دبرك جيدين قالنا دبر جيدين صاغ الى اي قربلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه رباعا اي تقاي جو الى الله سبحانه وتعالى جند دفاعيه وقالوا الله وكان الله بلن كإلهين أبوسوا على من السعارين روح يبلن إلهي لا وإلهي وكثيرين الله وصيده قلوب حاسرة على قوة مرافقين ترى كسرارة لا ينفعك من صيغ ماي الفرار عرف إن فرتم هذا كعازفان ملموس موت هذا كعازفان إذا نصع ماي أول قصيام الدين هذا عمر الإنسان إن أدمان الإنسان هذا ضيع البكشان على وجهك لا تكسان قلب في سبحانه وسعارا ما لو أبويكم يموت هديلا يدمش فوق قلماك كسر قوي منك على تلك الساعة عارضة من دجال مستكجد هو قال وقف دجال ساعة عارضة هلك اسمه قوي منك هلك سيدنا يد فوق قل سبحان الوجود ركز ما هي الفرار عارفون فرارتم من الموت أو القتل ديل وإذا وقته عارتين وتراهدين تمشى لا نستغرب صنو مين تمشي يديل يدجال يروح لا تمتعون الله إذا النارين ما هي إلا قيئا موجع. أدون كذب على وحي رهوي. وحي ربه أدون كذب النارين. وقت ولادك هو الله سبحانه وتعالى. إذا نشرت فقول ما يموت إياه. دلف. قلوا هذا. ما هو كذا كألي كعصي عصيمكم من الله إلى حق سيرك إلى إلى إنك واردين. إن رآت يا إله يا إلهه سبحانه سوء وإذن الله الضوانا أولاد بكم رحمة الله بإلهي الحديثنا يا يالنحليث إلهي حتى أعشان أغفر ولا يجب أن الله هلم هيّا مناقصين طاب إلهي سبحانه وتعالى دين في سي كعررية إيا قارضة هورستاج هذا منذ الله إلهي سكيث وليا ولي هلم هيّا ولا هذا من الذي هذا يعتمكم إذن إلال من الله إلهي حجي إن أراد بكم سواء عدو الله إذا لدن سبحانه وتعالى هرب يتدل يدمش يصو هذولا إذا لدون شر إذا سير أنا يفقه الله إذا دون إذا لدون وإن أراد بكم رحمة الله إن حارس إذا لدون يان حارس إن كقانا يو ولا يجدون اللهم هل مهيام فصاد يقوى نوع سمرافطين ت من دون الله وريان وران صيام قد يعلم الله إلهي وربي المعاوقين هو idin tidde gayyo oo min ku winin ka idan kamidaha wal qaaerina iyo kuwa ilaahay u qabay ee akhwaaneen walaalahood haluma idin kaalay xaqna walayaa tuna aan tagin albaasa dagaalka ila qaliilan istusmooyeen mahmar wanjiga tusaan mooyeen oo hadhow ay daan halkaas ku jiray mooyeen oo arkaa mahay nasha dagaalka ila والذي على اعوذ بك اعوذ انفسها واساقوا دهيه وكذا المحاشي سقطت جائسه اسك جوغريغا وقل قائلا يا اخواني الى يوجهوا القوداء يا اخواني وغالروا هل من الذين وركار ان هو كان يجني ما حلكونن دباغل حلكن سوبر يان دماني لوديت ولا اتون الباء تقدم معيان الى قليل ان يرنوي اشحه بخير عليكم خير كايو نصر و يسير منه و يسير منه و يسير منه و يسير منه فهذا يجعل الخوف مالك افصل اي اتماد رأي تهم بالأركة يندرون ايه و يفيرين ايه اليك حقاك تدور و يحاولون اعيون من دهوه ده كل ذي سيدكي او كلبه يحاولون يقشون الله ببوغي عليه دوشي سمين الموت موت و يحاولون ايه و يقولون ايه وعندما شرد الكسر حالي التوارد فكالات الملك هيا دمرايناك عصدر ترين ومنافقين تواردك وردني أشحى تنوي وابا خيرين عليكم خير تحضن كربا خيرايا إلا إذنه إياه مرة الله إلا ربا خير فإنما برسل ينظرون إليك أي أخو فإننا تدور عيونهم ينظرون أي أوليج إساء ومربر لين عياليك كل دي كالدولة اللي سكين بيس أي أوليجان يغشى عليهم اللي قد أولي من الموزن إنجليز هو حيث مربر نال بوفيرنا وهو حولينا وكناس ومرروه وماركو عصانا يوحى سنقل قد عنه إنه مربر نال في جسار بغسار بغسار بغسار بغسار بغسار فإنه هو واربجح وقد عوه جر جريده فإنجليز هو sayga galo xog ah af Somali ma ka taqto oo ay gar gaar kaysii maado oo gaadiidaha uu kaxayoo oo laga abtaado oo madaxii ay keeno oo ganimada heshaan sala qoqum wayn kull bayaan bi arxinta اقول تمام مر الى ما حضرتك سويت فيي على رب ااذ يا ااد حديد او بر او كره اي اذا كن دبان يا ابو علي هو اذا لن نعد و هو راني يلقى ورائك لم يؤمن الاله يا رسولك اي كتابك مره ما الله عمل كل ودا وإلهي وكأه أخبر إلهي بثميها الملك وكان رفاق جالك عمل قوة إنه بري على الله إلهي يسير من الأفوض إلهي وعفوه ودهي سمفان وطعاش فإذا جاء الخوف ملك العصير كما دواسطها حال الخوف ماركي ماركي الهلو الهلو فإذا الخوف كل بيان بأل سنة سنة هذا الكعبي يقان، وان يقول قسم على قوره، ووح إلية هذا اليقان إياه، المنافتين ساسوا هذا القول والجيش، واليوم أنا وتعارف السحوي عرف، سؤال الله يعرف القول والجواب، أيضاً دبّي، أو عرش كان يان، هو إذا لا على الخير غنيمة يملك وإذا كرب خيره يجلّ السياحه مرائخ خواسه لم يمنوا إلهي يا رسولك يا كتابك منه مروا منه أحضر الله معماره وكان ذلك على الله يسترى يحسبونه وحي أمه غير ميح الأحزاب يعلان يستوبها يستي. لم يدموا ويلدوا لإن اتقلوا ويلدوا لإن اتقلوا وصل الإسلام قودوا لصيران أيام ويبتتر أيام تاسم وذي وإنية الأحزاب كوئس بحيس هدي مادان يودوا وحيجعران أيام لو أنهم بادون بادوان إن يتربادين نقدان في الاعراف سير البلاده او قلوبهم البلاده دخلنا محمد عليه الصلاه والسلام مع اركان الامتحان في البلاده وان قواعي ارغايق الى بورها اي الى حكان السجوغي لها حكان اساسه داهي ام الله سبحانه وتعالى يبين لنا ذي العلاقه الجعانه وهي في الاحزاب جاع استوب هدي مدن يود وحي على سنيان لو أنهم يوبادون ان يبادوا وان في الاعراف لك اعراته دحو اني في البلاده نقوان يسألون إيوه إن سعالي أنا بقيكم خبر كين وركورا بالجليد حارض العيدين بده يا أبكار وكر سايني نهام أو ترك لي عتاديا بيجعلني هدي إجار استوبه السماء قالوا فيه ولو كانوا فيكم حدا يحذين هرائن قواد ما قاتروا مدر إلا قليل إلهي سبحانه بين الجيوش وخرجوا فيكم ما زادكم إلا خبارة مرحمة صار في طول كسوة من هذا إلى الرعاع لذلك كأنك جل أن وين سجدين الهائم لدبت بلامضي كل الهائم شك لدبت بلامضي كأوره الهائم فلم يأوشا كان الهائم ولو كانوا فيكم هذا إلى حد جو الجايين منافقين طال ما قطروا إلا قليل وحييرمو يرمينا بجعل من بواله سبحانه وتعالى لقد كار لكم في رسول الله منافقين كما قيله كورا وما من سبحانه وتعالى وقوي همائي أولئك سائرون لقد كان وحاء هذا لكم ينكر كثير السؤال رسول إله يطيعين قوة صغن قصة ضيّش حسن صل الله عليه وسلم حذّت صد غزوة مثل مجدري عار البسعي رواه بنح يصدق هي عواش أو حرم مركس هذا قاعي مركش ناشئ أذكر صار النساء جري مركس الله صل الله عليه وسلم كذب سلود ذاري سجود وربهنا سوّج أي سنية صورة فاسية آه سيروا كُدَّي لو قال لي سبحانه وتعالى هل لن يعنى نفسي نوح رسولك صلى الله عليه وسلم وكُد حجره لا سؤالي إذا تم لقد كان أحق هذا لكم إن كثير السلولة أسوة حسنة بأي شونة لمن رسولك الله إلهي كعب واليوم الآخرة يمان انت الله إلهي كثيرا نبلا شو حصل رسولك صلى الله عليه وسلم ما قال لي شو أخرا كعب سنة أخرا وحر با او خيرام كوفايا كو سهلا فذكرت بالله سبحانه وتعالى فكر رسوله قديده وخو عليه وانك الالهي دغلي سبديو اقلب وراي عرب كوده جواهر الله الالهي غو خصود ولا ما علم المؤمنون منافقين متليك ورافق ومنينت ولا ما علم هذا اسلديس نيه صوب هاي الله وهو ورسوله وهو رسول كل نوع وسبق الله إله وحمن رمب ورسوله إله رسول فيه رمب الشاق وما زادهم إسباحي السجاع إيجعر على الترابة بهم أمنا رعب إلا إيمانا مهيط إيمان كل هو خرق منافقين ستوب بلايكم أدعينه إلهي نوعه ورمي وكادتك سأصار لوكرا سارا ياو لبكم مالكو ذاك الكود الى يسمعنا ايات كيف في دي رب الشهر اني دوغ نوقدين او marka ay ogaadeen haqqa u shayfay wa'ad ilay iman koodi faru ka inayagu wa tasliiman ilahi ilay لا sanadeeq babak khurusi ta'alay ilahi in uziyada eemaniyo hogganti kaso ila eku kasaan sanata wa ta'al walamma almu'minun فقالوا إن إسبه هي إسلام كأسسه الرعات ما وعدها الله ووحي إلهي النور رسول قوم النور كتاب كتئب إسلام كهوان يعني ترتراح أو إسبه هالصنائع وصدق الله إلهي ونورش ورسولون هم بالنورش ليس الخور كل معين وإن لهم كه الناف وإلهي النورش يواك ماركي صلاع عرف كردهان وقلبهان سيجريين قالوا وثلين وما زادهم إسبحيس يجارعي إسطهم ومزيال إلا إيمانا مهين إيمان كلي أكرو كعيب وتسليما إله إليه إسلاميا ويسبديوين عهبا سناليا من المؤمنين وحاكمت حجالا فقط صدقوه فانكشة لي أحد الله عليه وحي إلهي فالرب الله, الله منه فمنه وحاكمت رجع مضمت قضى أوفيي نحبه ندركه أوف وما وح كملا من ينتظر سبع ندرك أوفينتي وما بدلوا ما ينبدلن وش لاعق رب الله لنا كديلا بدرتان أيضا أنا صل الله عنه وسلم حديث عمار المخالف وري كسرى عوين دجال كي اح بدر دبلن بعد كم غنم ورك وين رأينا والدجال عاما ما هن رسولنا صلى الله عليه وسلم دجال وين كم ترجل waxay markaa kamna waxa kamiyaha guulay anas mudadar oo aderkaya markii dagaalkii uu rasuul soo dbaamay wileyhii subhana wa taala iskii guulay waxaan maqanaa dayal ciwgo reej ilaahay dagaal islaamkii gaaw dhacay oo dabkana wuu suufay waxaan samayn saaxsa maalinkii xidda ku xigtay oo aan wax badan u dhaxeynay laba dagan muslimiinta dadkii ducada ay u qaayeen iyagu ay samayeen barteed oo loo jabiin iyagu jabiye oo gaar aay xuray oo goor ha saaray ay khilaafan rasuul sallallahu alayhi wasallam qahayr oo kontan ayuu rasuul ku yiri halka joogood fardaha iyo dhabdiinta mar ilaalin waa ku iska leegay halkaas uu rasuul sallallahu alayhi سعد بن عبواقص وقاص رحنجي سعد بن معاذ أي رفيق ودوري أنا الصاعرة يسوع حقق هذا الصوت يسوع لها هي يا سعد إني أجيد رحلة جنة من دونك سوء يا كبار أصحاب القعر جنة يحيي إيجا عبيسات مورس يلد ويرفد سقراط حقق قال له أهل أنا سوقي ربي الله عنك سديسا أياس صدق دعوة يا يا فلار يا mel jifki si la ga wa waay halal far ba laga xal far waxaana gara tu bi dowar weda in ba il no raga e jidi sifirista gara mel x ya si jiki si fayuga ana nau kushoki si ji bi isga yaiska la minka ina aden ku siiyokte aanquiyo waka ba taas يا i la gararay iilaaha oo tuto yaa waxan sana wana jidda iyo intaas oo dawo oo falaar iyo qas iyo waran isugu jira ayaa ku dhacay ilaa jirkiisi hal nal oo quyu laga wayo oo aan daawac qabin marka ninka iyo dadkiisa la midka haway aadana xesoobay farq wal wii di salaamalahu sallallahu alayhi wasallam marka ta wuxuu yey salax ibn ubaydillah oo maaninta aad iyo aadii aad u daqaw oo rasuulka di dhaayay jirkiisi istagay gay من المؤمنين فهو المؤمنين كمية في جاء الله صغيره شدقوه ما عهد الله عليه و إلهي قلب الله فمنه حق كمية تسكى من قضى أن نحبه من مات شهيدا مثل لنطي يستغل الشهيدة وماركا نبركي إلهي ونطريق. لب الله مر بلانت إلهي قرأيه نبركي في فريق قضى أن نحبه مات شهيد بلان كي اقاري نظر كي اولئي نظري واقوفيهم ومنما ينتظر مد بلان كي اقاري والسوه هي انه مالا دنبان سهل رقاص القليل وقمير وما بدلوا مالا بدل التبديل بدل التاني ليدي الله فعلوا ذلك اصحا يالان بلان قولي نظر كي اقوفيان شهداء ايه النقدان ما يستعووا يالان ليدي الله اله السوء وعلى المريض أستعدقين قوة رمت الشقة بصدق فهذا كنت قم بإله يقول الشقة وانا فلين رمتوا قوة من الله سبحانه وتعالى كعب المري يحنطي أي الشقة ويؤذل سوء عذاب المنافق منافق عندنا كانوا آهد الله من قبل بلن بيقادنا بلن كذلك يكب حنك وكا قوانا ويؤذل سوء عذاب المنافقين إن شاء حدود دونه أو يتبع عليهم كود دونه إله الكفر بلن كفر ويكبهان الله يوم إن الله إلهي سبحانه وتعالى waadash waan haysto ee root slicka sidan digu gal hal ha weynaaro ha usra badnaade haddi ilaahi waxa khayrka suu ha waafajiyo qowla waafajiyo ilaahi qowatkan oo tawatkan oo haddii khayr doono oo u furiyeen oo ootiyeen بصدق أن فرنت الله صورا على مري ويجعل السبيل له عذاب على منافقين منافقين تسوى عذاب إنشاء حضور أو تسوى عليهم طوع حضور دانه وغصاء برد من كان غفورا ورب الله واللذين كفروا عذابه حكم له ينون تنصره من بين القادة اللي يجر وحجه وسيد الجنة ورسوله صلى الله عليه وسلم يسلعه أصدع قرآء أن الله ذيك الرواة يبلغن قدرها والعيين من النبي هي بين قنوقا لا يجي وياه kuun tile ha qaar san balankoo kuuma maanka ka balan ka bixin inta si wal balay yaraa goor meel kasoo alaga tusay la yiri maanka maxaa balan ku yahay maantaan soo af jaraynaa uu karaymayn aka qalin beeraha iyo waxaan iyo ka bixeen you are the funny khadiba subhanahu wa ta'ala wa laga إلهي وقعني الذين كفروا بغيظ قوي جالب هاهو مراقبين الى اسمانه وتعالى كون لم ينالوا خيرا من خير منهم شو يو ان عيقي ما دنتا خر كاسوباهي ما كايتا يما دايره ودن بيلي كايي ما دن ولا بكا او سدي علاد يقيلك أي و الى ال ال وكفله المؤمنين الى ان مؤمنته وككاف ال قتال دغال دغال ما جن تور تور ي وحان سا داء او يا دكتور كاسن و لكن دغال وين مدعم الى المؤمنين الدغال كو الله الذين كفروا كل جاربها بغيرهم مع غيرهم على الوطن أيها أيها أيها هذا كان يقول لك كا فوق ضي من يدينه انتاس أصمرينه فالله أصدقينه انتاس أصغرونيه وهو التنين الإسلام كائني كل عرب بحانه ويبعب بيان سأسيرينه مالك أيها السؤال وعريسا أيها أيها أيها أيها وصوبها ببعونه بغير دي الشي حوالة كبب مالينه صوار رساليه هاني انبلا انزال خير منهر عليكم من غان خير وكفل للمؤمنين القتا من غان يريد اسكجين ومن الى الجبال كو كاسدال مدن وقال الله ان الله قوي قوي لا يحب الذل اجرن بر فويثن وانزل الى المستدج الذين قوي ظهرهم الكتاب من derbiyada iyo difaacyada aadแท ay ilaahay ka soo dejiyay waqafay ilaahay oo qabtay ee quluubim qalbiga way dahis araba ariga xub quturay sariiqan qayd sax tuna wallahi tan waas tuna oo qafara tan sariiqin qowli kaano hadha ku dhacay nimanka markay ilaay ku wadadii yinkii ha soo xalay musliman sallallahu alayhi wa sallam wa subba naayano derbiya alaga wawooyna dhimay sabo قلب والريح قروا وعاصدين وايسدين سعد بن ابا او انصار قبيل بها او في خزر يهود قروا قروا خلت لاهاين جاهري او اي طلعين غير اصل سعد ابن الممعاد او حصار مكسل لبسنا وحيدا ساعد بان اسكت دي بينا حكم كي سهن حكم لاو عباد جاري وحيدا سهل بولها ايو قدع وعمل ووحي اللي تقوله يبع قدع يخلار بقدع رسول صلى الله عليه وسلم عد بو الدرج مجالد يجعل قدعون المدينه ان او حضار المجالد يجيره الله عليه وسلم عد بو الدرج وعلى على الضمار يتقع الله وغوره مركو يمت بو قوموا الى سيبه نصيرك ووهره وفيده ان من كان ويش بيبه هذا يحكم كاداني يسكو بيبه حكم مر سعد رضي الله عنه وفيده روالك قاله مال ينسى سعد قدنين ووه مرق الله ينسى هاي لابده قال لما عيد الدونة هاي العناد إلهي سبحانه وتعالى حكم كيف يستدر سحدة هايان أروه أرفان حكومين وفيده روحان حكومين إن وشي قاان جاريوه لنزلوه إنك فتوق قاان جاه إلا بزلوه أو إنك عرورتان قصور كفير صلى الله عليه وسلم وحار عقون تاي إلهي حقون كي ردي من فوق السبع السماوات عرشك حقون كي إلهي وكسر حكمائية كاوي صباح بقيمة قصور صلى الله عليه وسلم سيديه اللي بيسني الله بقول بقوله وننبا يقولين رجي قانجار كايو مرضى اللي قاله انك مركز انك قانجار كي سلو انجاد يووشي هيا لعدى اللي وقر فرونه قانجاري وحاقميضها كمان دوير كسر بحوه مركب تماغي سعلى جسي اليه من كسر تماغي كسر بها والد دي له مركب هل على جرسي فارد تربة ان او بيعرفها ايو وهي او عرفة انه على جرقها كوهة الله يكورها مسلسانه وتعال وانزل اله والسودة جي واسمي ليه حسنى قواتك يبذل فيه اي طمشتان بكسر الدجان يبجو يبجو يبجو يبجو يسكو الهي لنا سرعان كوهة سعيدة وانزل اله قوم آل كتاب آل كتاب كميراه إلهكم كسوديه من صيافتهم فصون طورهم في كده يد ودي يدربيه دي اي سو إلهان يين في كسوب ديهان كسد ديهان اسديبن في قروب قلب غدحيسه اثروا الامر ده فريقا كاف يقين كف ترون ورجول و هينينها او قان غاروا ده فريقا ونحن وقف على الثاني وعرورت يهوانك وعلى قد يسيق أباهم وعرورت كنباليين بولين لحالسيين مسلمين تهداكين أرضهم نولكوات وديارهم بريوهود وعموارهم حولها ودين موارا وأرضا نولبوا ليين لن لم أباهم لحالسيين لمن تضعوها إذا موليكو إستاج أصل بالأنقار وخير ريئي كميدي بولكي يهود ودوان وكان الله إلهي سبحانه على كل شيء قدير صبرت يني أتكيس إلهي سبحانه وتعالى أقول حرمتان فابس سبحانه وتعالى كريوك الحرمتان بروحها كل شيء وقاب صبرك الدبئي فرج وعلى ما أنك مع القرض هذا من خلق إلهنا الله صور لك هكذا مسلمين رأبنا كنستور لواطني وفقا بها أبو بلو يخيرك أنت حساتي مريات كل شيء إلى يب يجي الجري إلى سبحانه وتعالى وقع مركة النصر صبر كوحة صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه والسعار والغحر نعم وأنزل إلهي ورسود جاء الذين الظاهرون من هلكساعي من السياسين وقضى في قلوبهم مروا على طريق نتعلم وعرضا قلبي لدي انحشلم فدوها الى ان كيسغ وكان الله على كل شيء قدير يا ايها النبي النبي يا رب قل قفطر على لزوجتك حافظ كا ان كنتن نهداه فين تصير انك الحياة الحيات دي انراش عدونك هدا دونيتان وزينتك يا قرق هذا فتعارين كارين ومسعكن مصاعي وحران اثنيني وصدح كنا وان سيدين ورايا صراح سيدين الجميله في, الجميل في عرف عند بلعين بعديسي دين رجالين فصحية خالص هذا ما حشتردك تي هلا أي رسول كأرض دينها وينك أودهم وحنو بديم هو في وع الشاكتين ده بس برهم رفاة إله سبحانه وتعالى سلام خد أبو علي أوين كار أبو طوع آخره طوع الدنيا أخره وحول بله كوجي عارج جي الرفاة لا أحدا تعدى أبو رسولك يريئو مكا سندير أو أنك في نملك حيضا أن انوح رسولك ويقول ما الهرام أبدو يا هرام قال سبحانه وتعالى فيه كالدورن فيه يا أيها النبي قلوا حاصل هذا لأجوا ذكا حاصل كعب إن كنتم هداتهين هو كوالدونية الحياة الدين مرش يا فلاشة على قصة حرقان دربة منها هشتان هنا دمقصان بروها قيسا هذا صحى دونتان ويجبين التأديم قولها دونتان فسا عارينك هارينك هارين قواتعكونا مصاعبا نسينا وحن يدينها ركالة نسينا وانت مركي لا فروفاء دونتان تريد الله إلهي كوة دوني ورسوله هو دار دوني سان والدار الآخرة في الدارة الاخر هذا دوني سان فإن الله إلهي أعد وذيارين المقتنات الكوة وناجد السماء وإحسان كسم الله إلهي ومن كنا يذين كي نكملها أجل ان يقول الله أذيار العظيم جل من أذيه لمنطط ثقال بهايانه ثقال كيف إلهي بيدورتاني يا رسول يا آخرت أولا قبل <سؤال> الله وجوجين لتكيون وحن نصيب وقعس وكان ربالي وفينك ربالي وحن وديون من إلهي يبعد عن دورنا آخر إلهي رسولك آخرا مدورنا وإن قلتنا ترين الله ورسوله ذاتي إلهي كودون أي ورسوله ودار آخر سباب جنة الطانق يآخر فإن الله عدل المسنة إلهي تغطر قلب ودياري كو ونائك السمية فعض إلهي بدياسم حانا سبحانه وتعالى رسولك القبة ومن كل لين كان كميل اجل عادما يعني فانه يدعوا الله حوائك النبي رب من بيديك لا تما دونكم ان انكم فاحشه مبين فاحشعه رويد ندي لا صواد بلال عبد الصهيري وريد النبي حوانه قدي دين الله ما ان تفاحشه ما هيتها ورسوا قد دفتا وان تصير دان يضاعب الله لأذاب قال الله الله لوجه لا وجه إن ذلك كان بنت أذاب كان وقت لديه وكان ذلك وفوقها أذاب كان بعثين كالجلين على الله إله يكترم من القلوب وكان مركز الله سبحانه وتعالى أنا أنت ألي جوجي يا رسولك لبكا كويسا يا من يأتي مدي الله ما أدوه من كنا بصاح شقة مدي هذا الحمر ما دوم رسولك الله وليسلام لبكا مغينا فحشاها سعاد يضعف لها العذاب والله يضعفين اللي وجه وكان ذلك على الله يصدر إلينا وأفه وضه العذاب فإنه الله والله أعلم